ولكن يجب ان ونجينا هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ربنا هناك علينا صبرا اجل مسلمين يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ينفعنا اجل ان يكون تقبل منا ان حسفوا الله ونعم الوكي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله العديل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ضركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يعني وصلنا.فصل ندب لقاض الحاجة جلوس ومنع برخ النجس وتعين القيام ومنع برخ النجس وتعين القيام القيام.البرخ النجس لا يجوز فيه البول لأنه يؤدي يفضي إلى تنجس إلى إلى أن يتنجس الإنسان. بالمكان يوضي إلى تنجس الإنسان بذلك المكان فلذلك يمنع عند المالكية البول في المكان الرخوي النجس الرخوي هذا اللي نعم فإذا, فإذا لم يجد إلا مكان الرخوي يقف نعم وتعين القيام وتعين القيام تعين القيام أنا وجب القيام حينئذ إعتماد على رجل واستنجاء بيدين يسوعين من مندوبات قضاء الحاجة الاعتماد على الرجل كما ابن مالك. على رجل يسوع كما في حديث سعقتة ابن مالك الإعتماد على على رجل والاستنجاء بيدين يسوعين والاستنجاء بيدين يسوعين كذلك من مندوبات القضاء الحاجة إن يستنجي باليد اليسرى قال يسراين يعني الاعتماد على رجل ولتجاء بيد يد يسراين نعث ليد الرجل يسراين نعث ليد الرجل كما في حديث أبي قتاد الأنصاري رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس لا يمس السنة أحد مذكروه بيمينه وهو يبول لا يسكننا أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح بيمينه من الخلق ولا يتنفس فينا نعم وبلها قبل نقي الأذى وبلها قبل نقي لذا وينبغي أن تبل قبل نقي إذا كنت ستتنجي الماء لأن, لأن بلها قبل أبلغ في عدم تعلق الأذى بها مم. وغسلها بك تراب بعده وغسلها بك تراب بعده وغسلها بك تراب بعد الأذى حتى يزول عنها رائحته وإثاره بالكل هذا من المندبات كاركة بك تراب ويدخل فيك التراب الصابون وغيره من المسيدة الصاب وغيره من المسيدة وستر إلى محله وستر إلى محله يبقى النسان يبقى مستر إلى أن يخفض ويصل إلى محل الغائض والأصل في ذلك حديث البهقي من رواية ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخي عليه ذيابه حتى ينحط إلى مكان الغائط وإعداد مزيله ووتره وإعداد مزيله كذلك مما يندب إعداد المزيل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أمر ابن مسعود ين يأتيه بثلاثة أحجار، يعدله بثلاثة أحجار، إذا استنشق. إذن إذن أيام ضغي المزيل، يدادو لمنقي. من حجارة نوعي عيدان ونحو أو مائي. ولذلك إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج الخلاي كما في حديث أنس عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاق فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وانا لا يستنجيب الماء يعني أن يريد أن يعداد وإزالة الخبر قبل الوصول إلى محل الآية ويترك ذلك عند أبو عند أبو إتاره كما يحده ببراءته عند الشيخين من من السج مرفق وتقديم وتقدم قبوله تقديم قبوله يبدأ بقبوله ويؤخر دبره أيضا للايت الطائر عليه الأذى وتفرج وخيذه وتفرج وخيذه ينبغي له أن يفجع حتى يخرج الأداء بسهولة وأن يسترخي أيضا حتى يخرج الأداء بسهولة واسترخاءه استرخاءه كذلك حتى يخرج الأداء بسهولة وتغطية رأسي. تغطية رأسي كما في حديث عائشة عند البهق فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أله أو أتلغاه قطى رأسه وعدم التفاته وعدم التفاته كذلك لا ينبغي عدم التفات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث يبي سعيد الخدري وحديث جابر رضي الله عنهما نهى عن أن يتحدث الرجل وهما على الغائط وعدم اتفاته وذكر ورد بعده وقبله وذكر ورد بعده وقبله كذلك يندب الذكر الذي ورد قبله وهو كما في حديث أنس عند الشيخين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائي وكما في حديث أنس عند بن ماجة في الخروج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الألاء وعافاني كما في حديث عائش أيضا في الخروج عند الخمسة وصحح الحاكم قال كان رسول الله صلى فلبع الله علي سلمي أخرج من الخلاء قال أفرانك إذا في الدخول يقول اللهم إني ألك من الخبث والخبائ وفي الرواية اللهم إني ألك من الخبث والخبائ الرجس نجس الشيطان القريب شيخنا بالتحريك نعم الخبث في الرواية الخبث الخبث بالتحريك جمع خبيثين الكورشياتين والخبايرين وخبيئة الناس الشياطين والخبث بالإسكان أنا الأذى نعم نعم الخبث بالإسلام أنا الفحش والألق يعني في الدعاء الصحيح في الدعاء أن أكثر دوايات بالتحريك أمني لكم الخوث والخبث وذكر ورد قبله وذكر ورد بعده هو قبله فإن م. فاتف فيه إن لم يعد نعم فإن فاتف فيه فإذا فاته الذكر قبل دخول الخلاء فيذكره بعد دخوله بعد بعد دخوله إلى محل الغايط إن لم يع لم يعد معناه إذا كان هذا المكان ليس متخذا للغايط لم يعد لم يعد نعم لم يعد لم يعد معناه إذا لم يكن هذا هذا المكان معدا للغايط بين كان مكان صحرائي مثل كان م كان فاذا كان برازا لا شيء فيه فإنه إذا لم يتذكر الدعاء قبل الدخول إلى محل الغايت يقول الدعاء بعد أن وصل إلى محل الغايت ووقف فيه وأما إذا كان معدا للغايت كالكنوه والمراحيض و فإنه لا يذكر فيها لا لا لا لا يذكر بعد دخولها. فإن فاتف فيه إن لم يعد وسكت إلا لمهم. نعم وسكت إلا لمهم. كما في حديث جابر وفي سعيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استحاء الحديث. نعم إلا لمهم. إلا قضية مهمة لا بد منها. يجوز له أن يتكلم لذلك. من القضية فائته، من الأنصبي سيتعرض لخطر <تصفيق> وبالفضاء تستر وبعد وبالفضاء تستر وبعد كذلك عند له إذا تغوط بالفضاء أن يبتعد ويستكتر كما في حديث شابر ضد الله عنه عند منماجه وعند الترمذي. وكما بحديث أبي فرأة أيضا أنه كان يبتعد ويستتر واتقاء جحر وريح وموريد وطريق وشق وظل وصد واتقاء جحر كما بحديث عبد الله من السر جس وريح وريح لإله يطير عليه إله يطير عليه أيضا الأذى وفي البيهق أيضاً النهي عن البول في مهب الريح وريح ومولد مولد معناها مكان بورودي مكان ليترده الناس استقاع المال وطريق وشط وطريق وشط وطريق كذلك طريق الناس الطريق العام للناس وطبعا كما في حديث أبي عرارة عند مسلم حديثي أحمد من روايتي أيضا من روايتي حديث بدعود من روايتي معان وحديث أحمد من روايتي طبعا حديث ابن عباس كذلك من روايتي درجة نعم نعم شاطئ شاطئ نهري شاط النهر كذلك، وظلين، أراد أن يوانه نعم، وظلين نعم، وظلين كذلك، وحديث حديث أبي هريرة عنده مسلم صريحا في ذلك قال, قال قال قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لاعنين قالوا لا أم اللعنين يا أم اللعنين يا رسول الله قال لي تخلى في طريق الناس وظلين نعم وصل بي وصل من المكان الصلب من أن يتطير عليه الأذى وبكنيف نحا ذكر الله وبكليف نحا ذكر الله ما يدخل كنيفا والمكان المعد للأذى أو برحاض فإنه من أحيذ ذكر الله لحديثه نسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء وضع خاتمه نعم <تصفيق> احنا نعم وجوبا إلا إذا إذا اضطر إلى إدخاله فإنه يجعله في شيء يلفه في شيء. الكنيف وال... الكنيف هو والمراحيض التي تبنى فيها أعلى تبنى فيها أعلى ولا يستخدم في المياه. الكنوف ويقدم يسراه دخولا ويمنع خروج عكس المزج. ويقدم يسراه دخولا ويمنعه خروجا عكس مسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التأمون في حديث الشيخان ولكن في رواية الأخرى قيدته بأنه كان يستخدم ويمنعه لكل شريف ويستخدم ويسراعه لما سوى ذلك ف لذلك كان لذلك تشرف اليمنى بأنها تؤخر أما محل الأذى وتشرف أيضا بأنها تقدم في الخروج عن محل الأذى وعكس المسجد طبعا لأن المسجد وهذا قاعدة عامة في الأماكن الشريفة والأماكن الوضيعة الأماكن الوضيعة يقدم فيها الرجل يسرع وتؤخر كالكنيف في البراح في البغاء والفنادق ونحوها وأما الاماكن الشريفه كالمساجد و دور العلم بيوت العلماء بينها تقدم فيها الرجل اليمنى وتؤخر كذلك وما في البيت فتقدم الرجل اليمنى دخولا وخروجا نعم. يعني تقديم اليمنى وتاخيرها ايه نعم. يعني الأماكن الذي الاماكن الشريفه لما كاين وتاخر في الخروج وتقدم في الدخول تمام والاماكن الواضعه دع بالعكس تمام دخول وخروج دخول وخروج. ولا نفسي يعني نعم. نعم. تقدم في الدخول وتاخر في الخروج وتاخر في الخروج نعم. ويقدم يسرع دخول ويمناه خروج عكس المسجد والمنزل يمنعه بهما والمنزل يمنعه بهما المنزل يخرج منه يقدمه يمنع وإذا دخل فيه يقدم يمنع وجاز بمنزل وطون وبولون مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق نعم وجاز عيد الفطر وجاز بمنزل وطن مم. مم. نعم وجاز بمنزله وطن وبول وبول قبلة ومستدبره و, وبولن وبولن مستقبلة مستقبلة و وإلى وجاز في منزل وطن وبول معناها إذا كان الإنسان داخل منزل معين ليس في الفتاة يجوز له أن يطع وهو مستقبل للقبل ويجوز له أن يبول ويتغوط وهو مستقبلا للقبل وهو إن باب أحرى سدبعها وكذلك و... و... و... و... و... وإن ولم يرجى معناها وإن لم يرجى ذلك ذلك ويجوز على ذلك اختيار إلا ما, نعم هو إلا ما يضطر لهذا يجوز له أن يفعل ذلك اختيعا لا يقيد بالاضطرار وولد بالساتر معناها المدو... أولى. أولى معناها أولى... أولى قول في هذا بالساتري وبالاطلاق أه... و بالساتر معناها إذا كان بينك وبين القبلة ساتر وبالإطلاق معناها ولو لم يكن بينك وبين القبلة ساتر المهم أن تكون في بيت إذا كنت في بيت ولو لم يكن بينك وبين القبلة ساتر فيجوز لك أن تستقبل القبلة و أن ب عند عند قضاء الحاجة و عند اتيان الأهل والمذاهب في استقبال القبلة واستدبارها مذاهب العلماء عدة وتختلف العلماء في هذه المسألة أداب قضاء الحاجة الخلاف فيها قليل تقريبا حصل خلاف فيها في مسألتين تقريبا المسألة الأولى التي تتحدثنا عنها وهي خلافهم في البول قائما وقاعدا والمسألة الثانية هي استقبال القبلة والسدبارها وفيها مذهب المذهب الأول أنه يجوز أنه يحرم السدبار القبلة واستقبالها بالقائطين والبولي مطلق سواء كان في البناني أو في الفطه هذا المذهب يبع اليه جماعه من الولماء ومنهم اسحاق ومراهوي والمذهب الثاني أن استقبال القبلة واستدبارها بالغاية والبولي يجوز مطلقا هذا المذهب الأول طبعا عنده أحاديث النهي أنه يجوز مطلقا وهذا المذهب ذهب إليه تاود الظاهر الجماعة من الأولى واحتجوا بالأحاديث التي كحديث من عمر عبد الشيخين في أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبر قبلة مستقبل الشعب وكذلك حديث جابر وحديث عائشه رضي الله والمذهب الثالث أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها ولا يحرم هذا المذهب ياب إليه أبو حنيفة في روايه عنه وأحمد بن حنبل في رواية والمذهب أخلا هذا أنه يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها في البيوت إذا كان بينه وبين القبلة ساتر هذا المذهب ذهب إليه أبو حنيفة وجماعنا العلماء. والمذهب الخامس انه يجوز ان يستقبل قبلة القبلة ويستدبرها بالعائط الربودي في البنيان خاصه في البنيان الخاص في بنيان خاص وهذا المذهب هو مذهب جماهير العلماء منهم مالك الشافعي وأحمد وجمهور العلماء المذهب السادس أنه يجوز له استقبار القبلة ولا يجوز له استقبالها في البنيان وهذا مذهب أبو يوسف من الحنفية واحتج بحديث ابن عمر لأنه إنما لك فيه استدبار القبلتين ولم يذكر استقبالها والمذهب السابع أنه يحرم استدباره واستقباله القبلتين قبلتين الشام والبيت المقدس والكعبي أن الأمر يستوي فيه أن الحكمة تستوي يستوي فيه يستوي فيه تستوي فيه القبلة تاني بعد وها بعيدة على طائفة من العلماء والمذهب الثاني أن النهي خاص بالمدينة ومن كان في سمتها فمن لم يكن لعلم المدينة تويته سمت المدينة فلا حرج عليه في أن يشرق أو يغرب <تصفيق> وهذا الأصر به حديث لأخذ بظاهر الحديثي بأيوب الأصار عند الجماعة ولكن يشرق وغرب <تصفيق> وصحب مذهب وذهب جمهور العلماء لأنه جمع بين الأحاديثي جمعا غير متكلفين ولان تسويه بين البنيان والفضائي غير وجيه لأن الانسان الاتفاق لا يسمى متعريا إذا اقتسل في مكان ساتر في مستحمل مثلا قال هو أصح الملاحب واذا يجمع العلماء هو أصح الملاحب في هذه القضية إذا التفصيل في الفضاء لا يجوز وفي القنياني يجوز ويشهد له حديث من عمر حديث عائشة ويحمل عليه حديث جابر ويشهد له كألك حديث من عمر نعم يا شيخنا وبركنا وجاذ بمنزلين وطقون نعم لا نقول غائب، لا. نعم الغائب لا نقول لكنه لكنه نبه عليه بالبول. بالنسبة لوضع القيل في البول غاضب قال هو. الأق قاس قاس بعض العلماء الوضع على الغائط والبول لكن لم يتفقوا في هذا القياس مالك يقاس الوضع على على البول الغائب. نعم. في شيخنا ولا. مل... ما العلة يعني فيه العلة أنه أنه, أنه هو كله هو استقبال لقضية استقبال استقبال ل للبيتي أو استقبال له بالفروشي هذه العلة نعم م. وجاز بمنزل منزل وطق وبول مستقبل قبلة ومستدبرا لم يجاه وأول بالساتر وإطلاق لا, لا في الفضاء لا في الفضاء لا يوجد ذلك في الفضاء كل شيء نعم هذا ما تقدم وبستر قولان تحملهما والمختار الترك وبستر قولان تحتملهم وبستر أما إذا دال في الفضاء أو تعوط أو تأهله لكن بينه وبين القبلة ساتر فالمسألة فيها قولان تحتملهما المدوى والمختار الترك المختار الترك وظاهر حديث ابن عمر أنه يجوز لأنه عندما جعل حديث مروان بن الأصفر الذي عند أبي داود أنه أناخة راحلته وجعلها بينه وبين القبلة وباله إلى جهة القبلة يعني حتى ولو في الفضاء أحس ساتر أن ما يتكلم هنا ساتر في الفضاء في الفضاء أما اللبناني الكر... فيقول ساتر من مصر اللبناني ينقسم إلى نقسم من هو ما هو ساتر كدور ومنه معلم منه منه يمكن أن يكون الفضاء مفتوح بينك وبين قبلك الخيار. لا. وبيسترين أولاني تحتملهما وال. لكن بيسترين هنا الذي يعني يعني به الفضاء. بيسترين في الفضاء. في الفضاء. قالان نعم. نعم. والمختار والترك. للقمرين وبيت المقدس. القمرين وبيت المقدس. القمرين لا يكره استقبالهما والاستدبارهما اللي هو الشمس والقمر. القمران من باب التغليب اللي هو الشمس القمران الشمس والقمر لا يكره استقبالهما والاستدبارهما ولا يحرم و وهو ذكرهما تنبيها على قول خارج مذهب بأنهما يتجنبان وهو قول عند الإمام أحمد أنه, أنه لا يبغي الإنسان أن يبول إلى جهة القمرين أن يستقبلهما ولا أن يستجبعهما لكنهما ضعيف لا دليل عليه وللقمرين قال للقمرين وبيت المقدس. بيت المقدس كذلك كما عينا الآن. رأينا الآن. وهو أن بعض العلماء سووا بين بيت المقدس والكعبة الاستقبال والاستدراك. نعم. في في ووجب... في نعم. ووجب والاستفراغ ووجب والاستفراغ يجب عليه أن يستبرئ عنها أن يا يحتاط في خروج الأداة بشكل كامل استفراغي أخباريه استفراغي أخباريه يعني بطلب فراغ ما فيهما استفراغهما أي أنه يطلب إفراغ ما فيهما اللي هو الدبر والقبض مع سلت ذكرين ونثرين خفا مع سلت ذكرين ونثرين خفا مع أنه يسلت ذكره يمر عليه يده من أصله إلى راسه وينتره نثر خفيفا ولكن الصحيح أن هذا لا يندب بل يكره لأنه مضر والحديث الذي يتمد فيه الفقه وعلى هذا حديث ضعيف ورأيناه حديث إذا يزداد والصحيح أنه ينبغي فقط أن يحرك أن يجعل أيده تحت أنذيه ويحركه مع قليلا فإذا بقي شيء في القصبة فإنه سينزل ولا يسلت وذكره ولا ينطره بل إن هذا أثبت بعض الأطباء أنه يؤدي إلى السلس أنت على ذكري ووسلته هو ايضا لا. لا وهو ايضا لا يمكن من الاستفراغ وانما لا يمكن من الاستفراغ هو أن تجعل اليد تحت الاذنين برفق اي جعلها تحت الاذنين برفق وحركها حركهما فان ما في القصبة ينزل يا شيخنا بعضهم يا اخذ الوسواس في هذه المسائل نعم في يكثر من ال من المسحوم من كذا حتى يؤذي نفسه. آه نعم ذلك لا. هذا ليس مطلوب. منك. لا لا. اللي هو هو من ينام. بعضهم يوسوس ويلي عندما يتوض يرجع كم يريد أسئلة مثل هذه كثيرة. نعم. يرجع كم. يعتقد أنه نزل. ذلك كله أصله أن سلت لا ينبغي. سلت وانتحلان بغير. بغير. فقط يجعله يده تحت أنثى. ويحرك ويحركهما وما نعم. ما ستي ذكريم خفاء حفا ونودي بجموعه يدعي نساله ضعيف او وإن كان وإن كان او كان او ان كان او ان كان او ان كان او ان كان او ان كان او ان كان او جمع ماء وحجر ثم كان او جمع ماء وحجر ثم كان للمتخلي عن الحجري الماء ودبو للمتخلي عن أن يجمع بين الحجري الماء أن يستجب بالحجري مما يسبعه الماء لما في حديث أبي هريرة عند أبي داوود وغيره كما رأينا ج متح الله تبارك وتعالى لإهريبه بقوله تبارك وتعالى أيها الجاهلون يحبون أن يستظهر والله يحب المسطحيرين لأنهم كانوا يجمعون بين الماء الحجاب نعم ولأنه أبلغه في في النظافة والنقاء الظهر نعم وندي بجمع ما إنه ثم ما ثم ما ثم إذا لم إذا لم يجمع بينهما الأفضل هو الماء وحده ثم حجار نعم, نعم. الافضل افضل اولا ان يجمع بين الحجاره والماء. والماء ثم إذا لم يجمع بينهما فالافضل هو الماء, الماء. ثم يجب التاديه بعد القدر الحجاب وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امراه انواع عن مخرجين كثيره نعم وتعين في الماء في مني لان المني ينتشر الى الجسد وما وقع على الجسد لا لا لا لا لا يكشف فيه الاستجمار لا بد فيه من التطهيري ما وقع على جسدي ما زاد عن محل الأذى عن محل الأذى عن محل خروج الأذى لا بد فيه من التطهيري والمني ينتشر فلا بد فيه من التطهيري بالماء نعم تعين في مني وحيض ونفاس وحيض كذلك حيض كذلك ينتشر والنفاس كذلك دمهم ينتشر بول مَرَأَةٍ وبول المراه لانه ينتشر ومنتشرين عن مخرجين كثيره ومنتشر عن مخرج كثير كذلك بول الذكر اذا انتشر بان تجاوز محل, محل الخروج بان تجاوز لم على الذكري ذلك هذا غائط ولا كنتشف. بالنسبة ل بالنسبة لبوليو غائط نوعاً منتشر. نعم. يتعينونه. يتعينونه. يتعين ومنتشرين عن مخرجين كثيرة. أمم. والمدين ولا؟ والمدين. بالكسر. نعم. والمدين بغسل ذكره كله والمدين كذلك. يتعين في المدين لأنه كذلك ينتشر و وغسل ذكره كله ويجب في المذي غسل ذكره كله يجب عليه اغسل ذكره كله نعم ففي في وبطلان الصلاه تاركها أو تارك كله قولا ففي النيه أو بطلان او اميه وبطلان صلاه تاركها وبطلان صلاه تاركها ومن كله لي أي و... و... و... لي لم ينوي عند غسل ذكره رفع الجنابة الصغرى المترتبة بسبب المذي أو, من... أو... أو من لم يغسل الذكر بالكليه وإنما غسل فقط عنه لا. لم يغسل الذكر كاملا وإنما غشل الألاف فقط هذا فيه قولان وصل في قولان بصحة الصلاة وغطلانها قولهم بصحة الصلاة وقولهم بغطلانها فإذا ترك النية هو الأولى له ماذا يفعل؟ الأولى له ولأكبر الأطح أن ينوي رفع الجنابة الصغرى بغسله لذكره كله ويغسل ذكره كله يعصبه ماذيون هذا خاص في ماذي على خاصة في المذي ما في ما المني فلابد من منغت الجسم كله وفي البول وغادر في البول وغادر فقط غسل المحلول ولا يحتاج إلى يوى ولا أحتاجي. ما لا يحتاج يعني لأن هذا إذا ما بالنسبة للمني والمدي يحتاج إلى يوى يعني المذي كأنه جنابة صغيرة والمذي جن والمني جنابة كبيرة أنا... عندك أه... ذكره من المذي ينوي رفع جنابة الصغرى إذا لم يغسل ذكره فإذا لم ينوح فصله، ففيه قولان: قول من قول صحة الصلاة وقول من رضانه. بل وإذا ترك قاتل الذكري لم يغسله، لم يغسله. قاسله بس. قاسله محل, محل, محل, ألا. محل ألا. ففيه قولان كذلك: كصحة الصلاة ورضانه. نعم، نعم. ولا ولا من هذا الشيء. الراجحة لقول اكثر العلماء أنه, أنه لا بد من غسل الذكر ذكر كله لا بد من من نية. والنية كذلك اختلفوا فيها, النية اختلفوا فيها. النية نفس الخلاف اللي ساقه هو خلاف العام نعم ففي النية وبطلان صلاتي تاريكيها أو تاريكي كله صحيح ت... الأصلي كله نعم. تاريخ كله تاريخ قولا ولا يستنجم الريح ولا يستنجم الريح. الريح لا تطل منها الشجن بينما تنقط فقط مم. مم. وجاز بيابس قاهر منق غير مؤذن ولا محترم وجاز بيابس قاهر منق غير مؤذن غير مؤذ لا مستغرب فنحن الاستجمار يجوز بما لا يجوز بكل طريقة لا يختص لسنا ما يختصوا يختصو بالحجارة، فإنما يجوز أن تستجمد بهذه الحجارة، لكن بشرط أن يكون ما ستستجمرو به طاهراً ومنقيا ينقل الأذى، يزيل الأذى، وغير مؤذن لا يؤذي عضو، نعم، ولا محترم، مثلاً كبطعاني وكل, وكل... جي... كل شادتي. في كتابة انا او كه ذهبي والفضه اي كتاب لان تشترك الكتابة, الكتابه كلها تشترك مم. كلها في معنى وهو ان الوحي كتب بالحروف الوحي الذي كتب بالحرف. لنا بعضهم يأخذ ال اللغات الأخرى وي... يتجيبيها بها لا لا لا لا يشوط يشوط مثلاً أن أنت أنت أخذ أنت أنت في أماكن لا توضع فيها المجلات التي أنها تسوف يضع يجوز يشوط اللي باللغة الأجنبية وليس فيها اسم طعام ليس فيها ليس فيها اسمه نبيين وليس فيها ثم محترم ليست فيها عيوب ليست فيها حديث إذًا تفتري شبابا للطعام طيب تصنعها بسطه للطعام وهذا لا يوجد في المجن العربي الشيخ الذي لا يدري في حول المجنه يعني طبعًا, طبعا طبعا ما له شك واما واما معظم هذا النبي اولا <تصفيق> طبعا طبعا طبعا طبعا أما لتنجاءه بد أما لتنجاءه بك ب بمجلة ترى فيه اسم الله أو اسم رسولين الله عليه وسلم أو حديث نوايا أو هذا كفر هذا كفر أصلا لأنه لأنه س هذا كفر لأنه سئام هذا سئام بأسماء الله وبكتابه إذا هذا الشخص جاهل نجاء لا جاهل قضية أخرى لا مومي فعله دع عن جاهل لا لا جاهل قضية أخرى ينبه ينبه لكن إذا فعله وهو عالم بحرمة القضية عالم بأن بهذا ففه مخرج من الملة قل بق قل بآياتي قل بالله قل بالله آياتي غرسولي هي كنتم تستهزون لا تعترض كفرت ما ديمارك نعم ومن نسب الصلاة شيخ على المجلس على المجلات هذه عائل مجلات المجلات إذا كانت مجلات خالية نهائيا من أسماء الله ومن أسماء الرسول ومن الحديث ومن القرآن ومن الكلام المحترم وكانت باللغة الأجنبية يجوز وإذا اختل شرط فلا يجوز هذه المجلات التي تحتوي على صور صور للنساء بعضهم يفترشون ويصلون عليها لا هذه هذه أصلاً الصور جماعة من العلماء تقولوا بطلان الصلاة ما صلى ما صلى أو يحمل صورة أو صلى على صورة. لأن ذي قع كثير من الشيخن خوفس في المسجد. بعضهم لا لا يذهب في أخدين من المجلس الذي وينصروا أول لا لا لا لا. لا صور يعني سافلة بعد. هاي صور سافلة أيضاً ما ينبغي إن تدخل المسجد لا جوزوز حلو هاي المسجد. خارج يعني خارج المسجد. إيه. من دخل المسجد مفروش يعني نعم. مسجد... لا لا لا لا بعض العلماء أبطال صلاة من صلاة في الصورتين أو صلى على صورة خصوصا إذا كانت عارية صلاة كانت مرأة. صلاة الضم. بعض العلماء أبطال به صلاة وعلى كل على كل الصاحب هو آله. لأن شيخنا هالمثل هؤلاء يصعب يعني معهم. صحيح. بعضهم ما... ما يفهم اللغه العربية. إحنا لا نفهم لغته. صحيح. لكن تستعينوا بمن يفهم لغتهم، بعضهم يفهم اللغة العربية فيستعانوا بها على بعض الآخر. نعم. كلي ذلك. ولا يستنجم الريح وجاز بيابسٍ طاهر موقن غير مؤذٍ ولا. ممكن. وجاز بيابس. أنا يابس لأن اليابس هو الذي ينقي. أما المبلول فلا ينقي. نعم. أجى لأن اليابس هو الذي تاخذ مسامه البلد أما المبرون فمسامه المبرون بالبلد فلا تستقبلوا فلا البلد <تصفيق> نعم نعم أجا جب طاهر نعم طاهر قلنا لابد أن يكون طاهر اما غير طاهر هذا طاهر هذا يجي جاسر نعم منقين لابد أن يكون منقيا لأنه إذا كان شديد الملوسة مثلا مسامه لا تستقبل البلد لا, لا فائدة فيه كالزجاج مثلا غير مؤذن غير مؤذن لأن العضو لا يجوز إذا هو لا يجوز الإضرار به مم. ولا محترم ولا محترم كما قلنا من مكتوب لا مبتل ونجس لا مبتل ونجس لا يجوز بمبتل لأنه لا يفيد دين قايه ولا يجوز بنجسنه لأنه يزيد النجاسة. نعم. النجس مثل حضن الميت أو كذا. نعم ذلك نجسون حضن الميت اللي إذا تتأكدنا من أنه هو من حيوان من حيوان جيفي نعم. وأملس ومحدد محدد. واملسل وناجس واملس ومحدد واملس ومحدد كذلك الاملس شديد الملوس هذا لا ينقي ومحدد لأنه يؤذي ومحترم من مطعوم ومكتوب ومحترم من مطعوم ومكتوب هذا لا هو بدأ ما ذكره ما ذكره في السابق بمفهوم المخالفة بدأ يذكره بالمنطق بدأ دايما ينطق به هنا لأن هو ذكر هذه الأشياء ذكرها في في في السابق اه اه ذكرها مفهومته مفهومته هي فهمته من كلامه السابق أمم أمم دل عليها مفهوم خالف نعم. لكنه نص عليها نص عليها ايه نعم نقول وجاز ليسن باين انا وان الموتل لا لا, يجوز. لا. نعم مؤذن هو المحدد نعم مؤذن ولا محترم المض... المكتوب. من مضعوم صحيح ومحترم من ومكتوب نعم من وذهبين وجدار وعظم وروث كذلك ذهب ما هو محترم والجدار كذلك مما هو محترم وعظم مروث محترمان لأنهما طعاما لأنهما طعام هذا هذا يكون مبنيا في البيت هل محترم؟ يعني لا يجوز البول عليه ولا؟ لا يجوز البول عليه ولا يجوز ولا يجوز الاستجوابه لأنه يؤدي إلى الضرر الآخرين. أنت إلى الضغط الجداري بالأداة. فمعناه أن كل كل معناه أن كل إنسان يقترب إلى جانبه سي سيتأذى. نعم. نعم. وجدار وعظم وعظم. نعم. فإن أنقذ أجزاء كليتي ودون السلاس. فإن أنقذ هذه الأشياء كلها التي ذكر النهي عنها إذا أنقت أجزأت مع أنك فعلت خالفت أجزأت مع المخالف كاليد كما أنك لو استنجئت باليد وأنقت أو استجئت بدون ثلاثة أحجار وأنقت أجزأت في الصور كلها لكنك خالفت في الصور كلها شيء في قاعدة هذه في المسألة مسألة في الجزاء مع الإذن مع الإذن الجمهور, الجمهور العلماء عندهم أن النهي إذا لم يكن إذا إذا كان عن شيء خارج عن الفعل لا يظهر الفعل وإنما يكون حصا وصح ما فعل وإذا كان عن مندرج في ذات في الفعل فإن النهي يقتضي الفساد هذا مذهب الجمهور وذهب الطائبة من العلماء وهي رواية شعيرة عن أحمد محمد وداود الظاهري إلى أن النهي يقتضي فساد أن النهي مطلقا يقتضي فساد سواء كان عن شيء خارج عن لا في من هي عنه أو داخل فيه نعم. فصل نوقف الوضوء بالحدث نعم في, في هذا الفصل سيتكلم عن نواقف الوضوء ونواقف الوضوء لأصل في فيها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاخصروا وجوهكم وإيديكم المراجق ومسحوا بالرؤوسكم مع رجوكم الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سهل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتلموا سعيد طيب وكالك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء المعيدة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاء حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوب إلا عبر حتى تقتصروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما مثاً طيبا ذكر هنا ناقضاني هو هو ألغاهما الغائط النساء وكذلك قول الله تبارك وتعالى و... إن أشركت لأ ولقد أحنا إليك من قبلك لقد أحيي إليك وإلى الذين من قبلك إن اشتركت لا أحبطن عملك ولتكون النبي خاسر ذلك من يستغفر عندينه فهو كافر فأولئك حبط عملهم ودنا ولا وقادمنا الى ما يعلون هذه تدل على أن الردة يا أعمل. أعمل هنا قول الله تبارك وتعالى سرناك عن الحيض يقول هو أذن فاتت النساء في الحيض ولا تقربهن حتى يطهر ياتي الطحمرن بارك الله هذا أيضا يدل على أن الحيض ينقض الوضوء كذلك آية النساء تدل على أن الجنابة تنقطه الوطء، وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ذلك ما أخرجه ما أخرجه أبو داود. وأصله أخرجه أبو داود وأصله في صحيح مسلم الحديث عن النبي الله عليه وسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء لآخرة حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق حتى تخفق رؤوسهم في ي في فيصلون ولا يتوضأ في ولا يتوضأ وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن مرأت مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل وزاد البخاري ثم توضعي لكل صلاة وأشعر مسلم إلى أنهم حذفها عنده هذه الزيادة وحديث علي رضي الله عنه عند الشيخين بلفظ المسلم أنه أمر المقداد بن الأسودي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنت رجلا من لا قال كنت رجلا من لا فأمرت المقداد بن الأسودي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأله فقال فيه لوضوء و. حديث عائشة رضي الله عنه عند أحمد الله عنه قال اتقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوط وحديث أبي غرات رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف من المسهد حتى يسمع صوتا أو يجد رحا وحديه طلق ابن علي رضي الله عنه عند خمسة صحه ابن حبان وقال ابن المديني هو أصحه من حديثه بسر قال قال رجل الرجل يمس الرجل قال رجل نسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره عليه الوضوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعه منك وحديث بسرة بنت صفوانا رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ خرجه الخمسة وصحها ابن حبان والترمذي وقال فيه البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وحديث عائشة رضي الله عنها من ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اذا اصاب احد اعصاب احدكم قيء او رعاه أو مذي قيء قيء او رعاه او مذي قيء او رعاه او مذي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى ويجب ان يكون هناك او وليتوضا وليبني على ما فات من الصلاه وفي ذلك لا يتكلم وحديث وابي عرات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا من أغثل ميتا فليقتسل ومن حمله فليتوضع أجه أبو داود. وأحمد النساء وقال أحمد الله تشير في هذا الباب حديث هو جابر بن السامرة رضي الله عنه عند مسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ, أتوضأ من نحن من قال الشيط قال اتوضا من لحم الابل قال نعم حديث عبد الله بن ابي بكر أن الك وفيه ان الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه لا يمس القران الا طاهر خرجه مالك مرسلاً، وواصله النساء، وابن حبان، وأعله بنحجر، وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم معلقة البخاري، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، حديث أنس رضي الله عنه عند الدار عند الدار قطني. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى ولم يتوضى حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد والطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء الثهي سيئده فإذا نامت العينان استطلق الوكال وزاد الطبران فمن, فمن نام فليت حديثه حديث أبي داود حديث علي مضي الله عنه عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فمن نام فليتوضع حديث العباء حديث العباء سمع الله عنه عند أبي داود وكذلك وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضجع وهذه الحديث ثلاثة ضعيف حديث معاوي وحديث علي وحديث من عباس وحديث من عباس رضي الله عنه عند البزار وعفله الصحيحين قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد عليك أحدكم الا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدريها وحديث هو الحاكم وابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى إذا احدكم الشيطان فقال له أحدثت إنك أحدثت فليقول كذبت وفي رواية ابن هبان فليقول في نفسه كذبت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند شيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقب الله صلاته أحدكم يا أحدث حتى يتوضأ قيل يرى يا, يا أباه ويراه وما الحدث قال فساء أو ضعات وحديث ابن عمر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهؤ وحديث طاوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره قال إنما الطواه إنما الطواه صلاة فأقلوا فيه من الكلام و. حديث ومعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عند أخذ الترمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع قال فلقيت ذوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدقت صدق. أنا صببت له وضوء وحديث وصرمان بن رضي الله عنه عند احمد والنسائي والترمذي وصححه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا اراده ايام ولياليه لا من بجناب لكن من غائط وبول ونوء حديث ابن عباس الله